بسم الله الرحمن الرحيم قال المراد رحمه الله تعالى واما لا زائده فلها ثلاثه اقسام الاول ان, أن تكون زائدة زائده من جهه اللفظ فقط كقولهم جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء فلا في ذلك زائده من جهه اللفظ لوصول عملها الى ما بعدها لوصول عمل ما قبلها ان حرف الجر الى ما بعدها وهو الاسم المجرور وليست زائده من جهه المعنى لأنها تفيد النفي ولكنهم أطلقوا عليها الزيادة لماذا ذكرنا الزياده إيش لفظيه قال وروي عن بعض العرب جئت بلا شيئا بالفتح على تركيب الاسم على وجعلها عاملة وهو نادر لما فيه من تعليق حرف عن العمل ما معنى تعليق حرف عن العمل يعني جعل حرف القرعي عمل في محل الجملة أي فتكون الجملة في محل جر وهذا تعليق هذا تعليق ما معنى يا أخوة تعليق؟ إبطال, الع... إبطال عمل العوامل لفظا وإبقاء عمل العوامل محلا في محل الجمل. تكون الجملة مثلا في محل جر الجمله في محل نصب مثلا وفي علي ضن في محل نصب كذا من هذا وهذا هو نادر لما فيه من تعليق حرف القرء عن العمل وهذا شيء نادر نعم حروف الجر هذه لا تعلق عن العمل اصلا لماذا يا اخوه التعليق لا يدخل في الافعال القلبيه الجامده الافعال القلبيه الجامده لا يوجد دخول التعليق فيها وهي من اخوات ظنا كيف ياتي حرف القرء حرف القرء اسد ايش اذا كانت تلك الافعال الجامده لجهاله في ولعدم تصرفها منعت من التعليق، فتعليق حرف القر ماذا يكون؟ يعني ممنوع ونادر. نادر، نادر، نادر ما يقع. قالوا وحكى بعض وحكى بعضهم عن الكوفيين أن الله في قولهم جئت بلا زاد الاسم بمعنى غير لدخول حرف القر عليها كما جعلت عن وعلى اسمين إذا دخل دخل حرف القر عليهما ورد في أن عن على لم تثبت لهم الزيادة فلذلك حكم باسميتهما، بخلاف لا فإنها قد ثبتت لها الزيادة ما أمكن حمله على الزيادة أو لا يعني لفظ الحروف ما كان من لفظ الحروف وأمكن حمله على الزيادة أو لا به أو لا به من كونه اسم قال هذا الأول الثاني قال أن تكون زائدة لنفي... لنفي لتوكيد النفي نحو ما يستوي زيدا لعمر وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الواو صفحة كم؟ 160 ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا زائدا لتوكيد النفي قالوا وت... وتعين دخولها في الآية لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين لألا يتوهم عطف الضالين على الذين فائدة بلاغية قال الثالثة أن تكونها زائدة دخولها كخروجها وهذا مما لا يقاس عليه ما معنى لا يقاس عليه احفظ يعني كالمرحلة مرحلة الشاد قال تذكرت ليلة فاعترتني صبابة صبابة حراث الشو قال تذكرت ليلة فاعترتني صبابة اعترتني أصابتني وكاد ضمير القلب لا يتقطع. هنا ما معنى لا يتقطع معناه لا زائده وإلا هو ماذا يثبت تقطع. تقطع قال وأنشدوا على ذلك ابيات اخر وأكثرها محتمل للتاويل منها قول الشاعر ابا جوده لا واستعجلت به نعم نعم من فتن لا يمنع الجود لا يمنع الجود قاتله قاتله لا يمنع الجود قاتله أبا جوده للبخلة هنا ما هي لا سائلة أبا جوده للبخلة واستعجلت به نعم نعم استعجلت به نعم أي نعم هذه عند العطاء تسبق قال من فتن نعم من فتن نعم من فتن لا يمنع الجودة قاتله قال وقول الاخر ويل ويلحينني في الله ان لا احبه وللهو داع دائب غير غافلي شاهد ايش ما معنى ان لا احبه يعني ان احبه وقول الراجل ولا ولا لا الوم البيضه الا تسخر اذا راينا الشمط المنورا يعني يقول ماذا إذا حصل يعني أنسخرن به يعني صغيرات السن لا يلمها لماذا لأن الشمط وهو البيض ماذا قد علاه ولا أشاهل ماذا ألا يسخر ولا, ولا ألوم البيض ألا تسخر يعني أن تسخر هذا زائدة قال وتأول الزجاج قوله للبخلة فقال لا مفعولة والبخلة بدل منها وروى روى روى عن يونس وروى عن يونس عن يونس عن أبي عامر أن الرؤية فيه للبخلة بحفظ اللام لأن لاقت الضمن جودا إذا قالها من أمر بمنع الحقوق والبخل عن الواجبات فيقول لا لا أمنع حقا لا أمنع واجبا وتأولا قوله أن لا أحبه على تقدير إرادتي أن لا أحبه قلت وهو جار في البيت الثالث وألو من زيادة لا قوله تعالى لأن لا يعلم اهل الكتاب لكن لا نقول فيها زيادة نقول سلوة ماذا سلوة توكيد في القرآن لأن لا يعلم أي ليعلم يعلم نص يعلم على ذلك الأئمة وجعل كثير منهم لا زائده في قوله تعالى ما منعك الله ان تشكرا اي ان تشكرا وهنا لا ليست اعلام قل زائلا انما هي صلاوه توكيد قالوا في قوله حرام على قرثان لكانهم لا يرجعون ما يرجعون قال وتاول ذلك بعض المعربين وهو اولى من دعوى الزياده اولى من دعوى الزياده هذا اولى إذ الاصل ماذا أن الحروف تأتي لي معنى ولا تأتي لي الصلاة والتوكيد إلا في مقام محدد معلومة وقاعد معلومة والله أعلم طيب غدا إن شاء الله ماذا ندرس مذ مذ الحروف الثنائية هذه لا الحرف الثنائي رقم كم لا الحرف الثنائي رقم كم؟ من يذكرني برقمها؟ عشرون. عشرون صح؟ شاء عشر الله. عشرون. وقبلها ماذا؟ لو. لو كم هي لو؟ لو سبعة عشر. ولا نعم لاهد الرقم ومذهب هذه ستكون مذاوح هم ان شاء الله الرحمن